نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح فبدا في أمة الأسد كما فانجل الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح فبدا في أمة الأسد كما فانجل الأنوار في ضوء الصباح لنجد غير نداءات الوغا وسلاح يتداعى لسلاح نهجنا يسم لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح لم نجد غير نداءات الوغى وسلاح يتداعى لسلاح نهجنا يسم لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح نهض الإسلام يبغي نصرا أمة ترفع رايات كفايا تقدام كما فنجل الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصرا أمة ترفع رايات الكفاح فكذا في أمة الأسد كما فنجل الأنوار في ضوء الصباح أقمن النصر حين ولاح وبدى بشر على بيض السفاح ولكم شع على أمالنا عبيق الأرجاء خفاق الجناح ارفع الرأس تراهم أنجما أو تراهم مثل إعصار الرياح هل ترى الأحرار في أوطننا انظر العزة أطراف الرماء ماذا الإسلام يبغي نصرا أمة ترفع رايات كفايا تبدى في أمة الأسد كما فانجل الأنوار في ضوء الصباح مهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفا فكذا في أمة الأسف كما فنجل الأنوار في طوء الصباح